بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب يصنعون <تصفيق> يصنعون çekine ala suru mescfuf ve كهت ولامم مما يشتهون يتنازعون. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ مُنَازِعِينَ بعض يَتَنَازَعُونَ أَنُؤْمِنُ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ قَالُوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البرر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة رب فَبِكَ هِنُونَ وَلَا مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّذَرَ رَبَّ صُفِيَ رَعِيبًا مَنُونٌ يقولون تقعون بل لا يؤمنون فلن يأتوا بحديث مثله number Um la no. والذين كفروا المكيدون أم لهم إله غير الله حار مركوم فذرهم حتى يلاكوا